وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَادْفَعْ عَنَّا عَذَابَ النَّارِ إِنَّ عَذَابَ النَّارِ كَانَ غَلِيظًا تِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَاكَ كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقٌّ قَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَن نجَهَنَّ لَمَّا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّ اسِنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا ويذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم بهم خوفا وطمعا وممما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرة اع ஜினு மூ அமக்கணமு கமக்கனசி கோய أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ ادْخُلُوا جَهَنَّمَ مَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ ذُوقُ وَكِيلَ لَهُمْ ذُوقُ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِجِيتُ كَذِبَ